خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يودعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ثمهم وأبصارهم وجلودهم, وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق, أنطق كل شيء وَهُوَ خَالِقُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فَأَصْبَحْتُمْ من الخاسرين فإن يصبروا فالنار متوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرآنا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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ندلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا مما ودعا إلى الله وعمل صالحا, وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تد بعض التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينذغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا, ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له, بالليل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا amour الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء فزت ورابت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير خير امن ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إن الذين كَفَرُوا بالذكر لَمَّا جَاءَهُمْ جاءهم لَكِتَابٌ لكتاب عزيز لا الْبَاطِلُ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم مَا ما يقال لك مَا ما قد قيل للرسل من إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته, لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا شَهِيد وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَابِل وظنوا ما لهم من محيص الله يا الله لمن الحمد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رَحْمَةً منا من بعد ضراء مسته ليقولن, لَيَقُولَنَّ هذا لي وما أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ولئن رجعت إلى ربي إِنَّ لي عنده فلننضي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق قل أرأيتم إن كان من عين ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شطاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكسب ربك أنه ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريتهم من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقا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 يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولي الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ رِيْبٌ فَلِذَلِكَ فَادِعُوا وَاسْتَقِمُّوا مَا أُمِرْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُهُمْ وَقُلْ أَمَانَتُ بِمَا نَزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشحقون منها ويعلمون أنها الحق How many No. Mm -hmm.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 من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عَلَيْهِمْ عليهم الْمَغْضُوبِ المغضوب عليهم ولا الضالين الله لطيف بعباده الله لطيف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 لم يأذن به الله ولولا كلمة الحصر لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشتقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير اللهم أنا فضلك. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى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 فبما كتبت أيديكم ويعفوا عن كذير وما أنتم بمعجدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته, ومن آياته الجوار في البحر فالأعلام إن يشأ يسكن الذيح فيغللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يربقهن بما كتبوا ويعبوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا, للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا وإذا ما والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البضي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها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 يقولون هل إلى مرض من سبيل وتراهم يعرضون عليها مِنَ عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال, وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم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 ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حذيرا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كغور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر من يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا أو من وراء حجابا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 وإنك لتهدي صِرَاطٍ صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في أَلَا ألا إلى الله تصير الأمور الله سمع الله لمن حميد لا مانع لما Muito اللهم اقبل الحمد لله رب العالمين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 الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنقرب عنكم الزكرة في الأولين وما يأذهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم ضعشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن ليقولون خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا, فأنشرنا به دلبة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون على ظهوره ثم تلقون عمت ربكم إذا استويتم عليه وَتَقُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَهُمْ قَلِيلٌ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا غل وجهه مسودا وهو تظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين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 أن آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا بل قالوا وجدنا على أمتهم وإنا وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مث إلا قال وجدنا آبانا قال وجدنا على أمة وإن وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَذُونَ قَالَ وَلَوْ جَئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَا قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرٌ فَأَنْتَ قَانِعٌ مِنْهُمْ فَأَرْكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي براء مما تَعْبُدُونَ إِلَّا الذي خطرني فَإِنَّهُ سيهدين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عقبه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَن تَنفَعَهُمْ أَمْوَالُهُمْ حتى جاءهم, الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عضره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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقها من فضه من غضة ومعالي عليها يظهرون والبنوت هم وسرورا عليها يتكئون وزخرها وإن كل ذلك لهم متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له لَهُ فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحفظون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين القرين قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ علمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصن او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فَإِنَّ نذهبن بك كَذَ منهم منتقمون مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ عليهم مقتدرون نُرِيَنَّكَ بالذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَتَكُنْ على مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وتره سألون واسأل من مِن من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله يا الله لنا حميد is <laughs> it No. Oh. Thank you.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 يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا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 قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد، الله أكبر. سمع الله لمن حمده.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 fim La